اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا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 إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات كلهم من شر ما خلق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 اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بالله وقدرته من شر ما بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك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 رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا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 اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة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 فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم مطفي الكبير ومكبر الصغير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 في رحلتك الله الله ربي لا اشرك به شيئا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك